يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينَتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجْرٍ مُسَنَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهِ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْرِهِ الَّذِي عَلَى فَوَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِينًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمِلِّهِ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشِهُدُوا شَهِيدَيْنِ مِنَ الرِّجَالِ فَإِن لَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَمْ تَظُنُّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَبَشَّوَدَا إِذَا مَا دُون وَلَا تَشَامُونَ أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَّا ذلكم اقصرط عند الله واقوى من الشهاده واقوى من الشهاده وعبدا الا ترتابون الا ان تكون تجاره حاضره تجيرونها بينكم فليسانكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبيعت ولا يض كاتب على شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويرنمكم الله والله بكل شيء عليم